إنه كان في أهله مسعورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان بي بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق